سجد المسلم ملحما سجد وخلى هيث اسباح بيدي ما قد متكم قد مت سل سيفن كندارهم ذكرهم بحامل حماسات ايه ايه خادر خادر سيد سعيد خادر خادر سلسي يفاول يوثي الحارب خلاهم موقف صاعد الله يجعل يقوم وذكرهم في حادث الحماسه كانوا يكر ويحشرهم سياف حاشر رواهم من جور وبيت خجل ليش تريد والسماء ساجا ها ويحشرهم بالسيوف عاشر راوهم من جروم الظهور فراي دوى السماء حجد ابرق غضب شيا فوريحه تردسهم بهم حيصد غدار خان وبيعاهد غدار خان وبيعاهد مات الح ارحام سجد في جوابك استعبده امر استعبده نفع نفع ما حدش ما ويحكي وياهم منايف ويحكي وياهم منايف والنيف صار ما سجد قال وخلى هالثسبه هي جواب الاخوه اللي ما يلطول حيجاوبوا الله واجكم استاهوا فاته هم ناداهم ما حد وياهم ما نفع والحكي وياهم ما مسلمين وذبوا موعيزه سياف العاده لا جراد ويل واسع ضاقت عيده ويل واسع ضاقت عيده الحمد لله علىهم في مذكروهم بذات البطل بالخندق وحرب الجمل, الجمل صاعق نزل من يسيم سجد حمل تعالح ليهم حيم ذكرهم بزد البطر بالخندق وحارب جمد بالخندق وحارب جمد صاعق نزل من السماء وخلاها تشبح بيديم من تجبون اصحاب الغدر تستخدم الحيله وماكر تجبها وتحسبنا وتحسب ص واخي الخيزي متبسماتات هات هات هات وخلا هات صباح بي ديما ممنون من تجبون اصحاب الغادر كتسخدي من حيله چتبہ ہے وہ حساب ناصر واجہ الخیتی مجبسے میں اے خلا مسلم و خل اعظم ہدف مسلم ويصل أعظم هدف وكفة باطل حين الوقف مسلم لي بستعجي الشرف مسلم لي بستعجي الشرف أكريم براحي الغانمات خالد خالد وخلها تسبح بيد ما بيت الدعاء مسلم وصل أعظم هدف وكفت حين الوقف مسلم لبس تاجي الشارع مسلم لبس تاجي جيش يا رب اكرم ابراهيم الغانم وخلاها تسبح بالدم اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والخاغرين باحسن قبول